يا ظالم بحذرك لو وقت ظلمك طال الالم ول بمهلك يا ظالم بحذرك قبلك ظلم العبادت غمضت عين هلك يا ظالم بحذرك لو وقت ظلمك طال يا ظالم بحذرك قبلك ظلم العباد صغمت عينك هلك يا ظالم بحذرك يمهل ولا يهمل ولا ظلم يوم يقبل قادل على كل ظالم ابنك يا سر يسحي نصرك هيجي اكيد ربك رحيم عالي يمهل ولا يهمل ولا ظلم يوم يقبل عدل لكل ظالم ابنك سر يا شهيد نصرك هيجي اكيد رب بيك رحيم عالم يا ظالم يا الظالم يا ظالم بحذرك لو وقت ظلمك طال المولى بمهلك يا ظالم بحذرك قبلك ظلم العباد في غمضت عينها يا سال بحذر او داير ضمين ان قتل طفل في حضن امه داير ضمين او اب كان بسمه ولادو يشوفوا غرقان كده في دمه داير ضمين يا سوري ما تحزنيش رب بيك مهين سكيس ربك ده نصر اري بالظالم العبادت خاف رب العبادت اللي عليك رقيب اللي عليك رقيب يا ظالم يا ظالم, يا ظالم بحذرك لو وقت ظلمك طال المولى بمهلك يا سالم بحذرك لو وقت ظلمك طال المولى بمهلك يا سالم بحذرك قبلك ظلم العباد في غمض عينها يا ظالم بحظرة